ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م س ب ح ل ل ه ما ف ي ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض وهو ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م له ملك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض يحيي و ي م ي ت و ه و على كل شيء قدير كل موسوعه النابلسي في م ت للعلوم ى ا م ما يلج في الأرض ينج في ا يخرج ي منها وما ن ز ل من ا ل س م ا ء و م ا ي ر ج ف ي ه ا أولا وهو معكم موسوعه ب م النابلسي ت ع م و للعلوم الاسلاميه ترجع ل أ آ م ن و ا بالله و ر س و ل ه ا ل ن ا مما ج ع ل ك م م س ت خ ل ف ي ن فيه ا للعلوم ذ ي ن ا ن ك م و ا ل ا ن ل ا م ن ي ه و م شركه ا ل ل ه و ا ل ر س و ل ي دعويه ك م ل ت غير ر ب ك م وقد أ خ ذات م ي ث م ض م إ ن ك ن ت م م ؤ م ن ي ن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 لا يستوي منكم من أ ن ف ق من قبل الفتح وقاتل أ و ل ئ ك أعظم من درجة اعظم ل ذ ي ن أنفقوا من ب د وقاتلوا أولئك أ ع د ر ج ة من الذين أ ن ف ق و ا من بعد وقاتلوا, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا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 يسعى أ موسوعه م ب ا ك م ا ل ي و م ج ن ا ت ب ل ر ي للعلوم ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن ف ي ه ا ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أ ج ر كريم يوم المرحلة ترى الم ي س ع ن و ه م بين ب أيديهم ي أ م و الله ه م بشراكم ي و م جنات الرحمن ا ن ا ه ا ل هو الفوز ر ظ ي م يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آ م ن و ا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسوء فضرب ب ي ن ه بسور له باب باطل فيه ا ل ر ح م ة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم أ ل م نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أ ن ف س ك م وتربصتم ولكنكم فتنتم أ ن ف س ك م وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء أ م ر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منه فان فديه ولا من الذين كفروا م أ و ا ك م النار هي مولاكم وبئس المصير أ ل م يان للذين آ م ن و ا أ ن ت خ ش ع قلوبهم لذكر الله الم يان للذين آ م ن و ا ان تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الامد فقست َ قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون ا ل م ص د ق ي ن و ا ا ل م ت و أ ق ع ه النابلسي للعلوم و ا ل و ا س ل ه هم أولئك ا ل ش ه د ا ء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 سابقوا الى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها ك ع ر ض السماء و ا ل أ ر ض اعدت للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل عن ا ل ل ه ي ه لكي لا ت أ س و ا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل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 ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه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 أ ج ر ه م وكثير منهم فاسقون يا أ ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله و آ م ن و ا برسوله يؤتكم ع كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أ ه ل الكتاب ل ل الا ي ع م أهل ل ألا ك ت ا ب يقدرون على شيء من فضل الله و أ ن الفضل